سنبات قلب الساع او تني <تضح> اللي أطوح الملوح باعين بثربا وصيح وادع طيرنا اللي غدا باء جثل المناكب الأبرقى ريش هلا أكفى وراخر بين غدا وانت عدي النبات الفزع أوت النيا اللي غادي ياتي نرتاب رج طويل وعالي يبلح الجع خال من الأوناس قفران جنبا حل العصير دم واجه نفاع ووما عليه ومايت بين قلابه وعودت من رسا بالواجه من الله غير التعاب والبرد ما شفت ثبا عديت rasă nebăte gilfază, auteni al îi gădi a اللي ضاع أثره يضايق خاطر اللي قابا أمس غدا مختار واليوم فراح مت النهال لدعوة ما استجابا عدينا رَس النبات الفساح او تنيا اللي بعديات نرتب رجم طويل وعال من